الطلاق مرتان فإن بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا, إلا أن يخافا ألا يقيبا حولا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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى فَلَا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان, يتراجعا إن ما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا قلقت النساء فبلغنا جلهم فأمسكهن بمعروف أو سرحن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله أزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا قَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَنَا فَلَا تَعْضُلُهُنَّ فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيْنَ كِحْنَ أَزْوَاجُهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ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 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتِيتمْ بِمَعْرُوفٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّى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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عردتم به من خطبة النساء أو أكننتم أو أكنعتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن ولكن لا توعدوهن سر إلا أن تقولوا قولا معروفا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 وإن طلقتموا النساء ما لم تمسوهن أو تفرقوا لهن فريطا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن من قبل آت مسّهن وقد فرّتُم وقد فرّتُم لهن فريضة فنص ما فرّتُم إلا إلا أي يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح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 قصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإذا خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسغ وإليه ترجعون ألم تر إلى الملئ من بني إسرائيل من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 قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم